من سلسلة, من سلسلة الدروس العليمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى والآن مع الشريخ الثاني الحبر الذي يستخدمه العلماء ونحن يعني يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا من هؤلاء الذين قال فيهم بعض الأذكياء أو وصفهم بعض الأذكياء بالمجددين فقال له سائله وما مجددين أي جمع هذا لا جمع مذكر ولا جمع مؤنث يعني جمع مذكر مجددون وجمع مؤنث مجددات قال له هذا جمع مخنة ثالث فأقسم له سائله إن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع خصوصاً في هذه الأيام كان زمان من حوالي 15-20 سنة أسماء العلماء المحفقين ثابتة ما تكثر واحد يطلع في صفهم إلا بعد مضي سنين يعني كنت مثلاً تلاقي الشيخ أحمد شاكر، تلاقي الشيخ حامد الفئة تلاقي محمد محمد بن عبد الحميد تلاقي مثلاً الشيخ الألبان تلاقي الشيخ المعلم اليماني علشان واحد بقى يطلع يتخطف جنبهم ده بيكون بقى يعني جربوه يعني ما يعني يطلع جنبهم واحد إلا هو خريت الآن بنلاقي في اليوم الواحد بيطلع أبو علي وأبو إبراهيم وأبو يزيد وأبو مش عارفين الآثري والثلاثي مش عارفين مش عارفين عشرات الكتب وعشرات المحققين لحال درجة أن المحققين الزيدين تاهوا في وسط هؤلاء يعني على بل أنت ما تستشف المحطط الجيد يكون المحطط ده فت عليك مصرح أنه بيكتب من تخاير تشتري ولا عالي زيد ولا ولأبو إبراهيم يطلع واحد من هؤلاء المتسلقين فيؤمن المحطط الجيد بسبب كثرة الأسماء ضاع في هؤلاء فهو الإنسان في أنه لا يأخذ العلم إلا عمن يعرف أنه من أهل العلم فإذا علم أنه من أهل العلم أخذ عنه وهو مطمئ وبالله تبارك وتعالى ذكرت أنه لابد في علم الحديث من الملك التي يسمي العلماء استقراء أرجو التوضيح ومعنى الاستقراء وهل هذه الملك تكتسب بالعلم أم أنها تطرط في بعض الناس عن أما الاستقراء فلا يكون إلا بالاكتساب لأن الاستقراء هو طلب الكراء وشيء طبيعي احنا نعلم جميعا أن نحن كلنا في بابة العلم نكتسبه كما قال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فتشوف الذي ولد وليس عنده شيء من العلم ما يموت إلا وقد ملأ الأرض بالعلم فالعلم من الأشياء المكتسبة التي يكتسبها الإنسان يكتسبها بالطلب أما الاستقراء هذا كلن نكتسبه أما الملكة التي يعني نسميها بس من آخر وهو فقه النفس فإن هذا يخلق المرء به سارة وينال بالاكتساب طارة أخرى فقه النفس وهو أن تضع الشيء في موضعه. بتجد أحيانًا إنسان ما تعلم ولا عنده قسم من العلم وفي منتهى العقل. تنعاقل ركيم تحس إن كل الصفات عليها نور. رغم من هو ما عنده علم إطلاقاً. ده الفقه النفسي ده ملك أولد به. شيء خلق صفة جبلية زي الحلم وسرعة الغضب والبرود وهذه الأشياء هذي فلها جبلية وقد الإنسان يكتسب ثقه النفس الإنسان قد يكتسب ثقه النفس بالتجربة ويعني الشوكاني ذكر كلمة في مطلع كتابنا للأوثار تجلي هذا الكلام لما طلب منه بعض مشايخه أن يشرح كتاب المنطقة لأبي البركات جد الشيخ السامي بن ثيمية فأعني قال أنا من وأنا ضعيف وأنا مش عارف إيه كان عادة يعني إذا طلب الإنسان أن يفعل شيء فأيقول أنا أقل من مستواه كده فلا زالوا به حتى أقنعوه أن يشرح هذا الكتاب فدخل في هذا الشرح متمثلا قول القائل قد يبلغ الطالع شأوى الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع يعني في واحد كده هو عاقل لكن بيدعي العاقل ماشي كده مثل بالعينيه ووشه في الأرض وبعدين تكلم بصوت خفيض وحاجة جي كده إذا جيت أنا وقلت لك يا عمدة البلد عد لي العقلاء الموجودين أكيد هتعد واحد منه مع أنه ليس بعاقل إنما هو يدعي إنما هو يعني مدعن لهذا عن طريق الاكتساب يعني ليست ليس الصفة فيه جبلية ولكن الصفة فيه مكتسبة فلا زال يتعاهد نفسه حتى بدت الصفة المكتسبة كأنها جبلية ففقه النفس يولد المرض به ويحصله بالتجربة تارة أما الاستقراء فلا يكون إلا اكتسابا بطلب الايه بطلب الاستقراء والله ما هو حكم الحديث الذي يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ هذا الحديث ليس لي فيه بحث خاص لذلك ما أجسر على أن أصفه بضعف أو بخشف واطلعت على كتاب لبعض الناس في هذا الباب حقيقة يعني هذا هذا الكتاب, هذا الكتاب من المجددين والله مستعد يعني ما أريد أنا كل لا أعلم لا أعلم لا أعلم الذي لا أعلمه أنحي هل الحديث إن المنبسل أرضا قطع ظهر أبقى وهل هو حديث أصلا أنا أعلم أنه حديث ومبلغ علمي أيضا أنه صحيح وما يعني تكلمت به إلا العلم الصار لكن إن ظهر إن هذا الحديث يعني بعد التحقيق ليس لصحيح فأنا أرجعه نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الضغطة حينما ذكرت حديث الحاكم في النزول على اليدين في الثلاثة كيف يمكن للحاكم رحمه الله أن يحكي معنى الانقلاب في الحديث أقصد ما هي الصيرة التي تخيل أن الحديث مقلوب لأن جملة القلب إليه أم يتحتمل المعنى الآخر كذلك لا هي ما تحتمل المعنى الآخر على الإطلاق ما تحتمل المعنى الآخر على الإطلاق لأن الحاكم بعدما ذكر أثر بن عمر ذكر أن على أن في في في كلامه الذي يعني لا أنكره نصه إنما أنكر معناه أن من الصحابة التابعين من كان يفعل ذلك وقال والقلب إليه أميل ولن لا يت من هذه العبارة القلب الإصلاحي على الاطلاق لا يت القلب الإصلاحي من كلام الحاكم على الاطلاق وهذا الحديث ليس مخلوق ولم يصرح أحد قط أنه مخلوق حديث صحيح وإن العلماء اختلفوا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقفه على ابن عمر لكن هو صحيح على كل حال أنا رجل كثير النسيان أرجو ترشدني إلى طريقة طريقة أبعد بها عن هذه الآفة وهي آفة العلم نعم حقا آفة العلم النسيان هو يعني مسألة داء النسيان هذا من الأدواء التي يعز لعلاج الداء الدواء إذا كانت جبلية إذا كان الإنسان يعني مخلوق ذكره عنده ضعيفة فهذا مما يعزه لدائه الدواء إلا أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء لكن إذا أنس المرء من ذهنه حدة وعدين أحس أن حظه يتناقص وما عاد يذكر كما كان يذكر أولاً فهذا العلماء بيتكلموا فيه من وجهين الوجه الأول هو ارتكاب المعاصي وإن المعاصي هذه أشر على القلب من أي شيء آخر ولا يزال المرء يطيع ربه تبارك وتعالى ويمرق وجهه على عتبة عبوديته ويظهر الذل والانكسار له والتضرع حتى يرحمه تبارك وتعالى فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فليكثر التضرع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله لا سيما في السجود. التي وهو تاجد فإن العبد إذا سجد كان في أذل وضع له وهل هناك أذل من أن تضع أعلى ما في جسدك في مكان عالمناك ما هناك أذل ولذلك كلما ذلل كلما اقترب كلما تدثرت برداء العبودية كلما اقترب كما قال تبارك وتعالى فاسجد اقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقضى ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يبقى نفهم هذا أن كلما عظم ذله عظم قربه الشيء الثاني هو فيما يتعلق بطلب العلم هو النهمة ومداومة النظر إنسان إذا أقبل على العلم معين حتى ينبغ فيه لابد أن يكون عنده نهم شديد وتود شديد لهذا العلم ثم مداومة النظر والقراءة في كتب هذا العلم وأذكر في هذه المناسبة ماذا ترى الزهبي رحمه الله في سير النبلاء في ترجمة البخاري لما رأوا هذا الشفر وكان البخاري رحمه الله باقعة في الشفر كان باقعة في الحصة اختبار أهل بغداد له في منتهى العجب لما هيدخل بغداد فقام إيه حبوا أنهم يظهروا أن البخاري المشهور اللي أنتم تقولوا عليهم مشهور هو ولا حاجة فعمدوا على مئة حديث فقلبوا أثانيدها ومتونها خلوا الإثناد دا للمتن دا ولمتن دا للإثناد دا وقلبوها كلها وأعطوا عشرة رجال كل رجل عشرة أحاديث وقالوا بعد ما يقل المحاضره بتاعته يقوم بقى ويساله على الاحاديث وكان فيهم بعض أهل العلم فقام الأول ما تقول في الحديث الذي يقول حدثني فلان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا اعرف والثاني لا اعرف لا اعرف العاشر لا اعرف قال الثاني بالحديث العاشر اللي بالثانيه وهو يقول لا اعرف حتى مر على المئة حديث والبخاري يقول لا اعرف لا اعرف لا اعرف العوام بيقول لك هو ده البخاري مش عارف ولا حديث مش عارف حاجه أما العلماء فقالوا خاطنا الرجل لأن هو لو قال آه ماشي كويس مش عارف إيه يمع على طول يحطوه في في دولين سيء الحزب لأن ما يعرف هذا الحديث من طريق سلان عام يعني مثلا إذا قلت إذا جيت حديث إنما العماله بالنيال من طريق أحيان سعيد الأنصاري عن محمد بنغيم السيمي عن عرقمة عن أبي سعيد الخدري تنفع بيه عند المحدثين ما تنفعش لأن معروم أن عمر بخطب هو الذي رواه دون أبي سعيد ما يعرف هذا الحديث إلا عن عمر فقط فأيما صحابي رأيته لهذا الحديث غير عمر بن خطاب اضرب عليه فلو جاء مثل البخاري والحديث قالت عن أبي سعيد وهو عن عمر فألماش الحالمهم كلهم صحابه إخوات مثلا على طول يسقط على طول ما يؤخذ منه العلم كذلك الحديث فخيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أغيره عن عثمان مع عثمان رضي الله عنه فلذلك الزهبي لما رواهت ترجمة بعض الروع من الميزان من طريق علي بن أبي طالب قال هذا حديث باطل فبعض بقى الأغمار يقولك إزاي باطل وهو في البخاري يا حبيبي في البخاري عن عثمان مش عن علي وأنا أذكر مرة في مسجد العزيز بالله عندنا في مصر أيام الشهد من الغازي رحمه الله عليه كنت أحاضر في محاضرة وبعدين أتكلم على هذا الحديث فقلت يا جماعة أن هذا صح من طريق عثمان أما من طريق علي فلم يصح فإن الذهبي قال باطل فأم أقيم واحد شيعي قال لي علي بيره أباطيس شمعنا علي اللي بيره أباطيس وخذنا على وانطرف كلنا الحمد لله شر وجاء فهو باطل مش إن المثل نفسه باطل لا إزاي المثل باطل هو الذهبي يجهل أن خيركم من تعلم القرآن وعلم الحديث صحيح أول لا إنما من, من الحديث عثمان فلما تيجي جتاف وتتسند وتركبه على متن ولا يعرف هذا المتن إلا عن معين وتبدل الصحابي هذه خطيئة كبيرة عند علماء الحديث أن أنت تمشي الحديث فإلا حصل أنهم إيه لخبطوا له الأثانيد والمتون والبخاري كله أعرف العلماء قالوا فاطم الرجل فما قام إلا وقد رذل أحاديث المتون إلى أثانيدها فَمَا قام إِلَّا وقد أَذْعَنُوا له بِالْفَضْلِ قال الحفظ بالحجر العسطلاني ليس الصواب ليس العجب أنه يعرف الصواب فإن الصواب يعرفه كل أحد بل العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه يقول لي يا فلان حديثك الأولاني المتنة التعامة عند النبرة 15 وحديثك الثاني التعامة عند النبرة 13 وحديثك مش عارف مين رد الأتانيذ إلى موتوني هذا عجب أنه يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه وإلا الصواب يحفنه كل رحل فالإمام البخاري شوف هذا الإمام الذي الل كان يسميه ابن صاعد الكبش النصاح أول ما يشوفه جاء الكبش النصاح ليه لما هناك أحد يثبت على مناظرته ينطح على طول يجيب لأم فتاه ما يستطيع أحد أن يقف أمامه فهذا الإمام الحافظ الكبير العلم المفرد سئل والناس لما شفوا الحفظ ذا ألك هو يتعاطى دواء يثبت به الحفظ كان الدواء ذا اسم دواء البلاثر فجاء هذا السيل أظن هو محمد النبي حسن الوراق فقال إنهم يقولون إنك تتعاطى دواء البلاثر لتثبيت الحفظ هذا صحيح قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا يعني إذا هو ما تعطى دواء لكن إيه بقى اللي خلا يحفظ ويصل إلى هذه الدرجة قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الرجل ومداومة النظر يبقى يكون عندك حب شديد جدا وعندك نظر كثير تقرأ كثير لا تضيع وقتك ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحر بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد عايز تبقى عالم دايما هتلاقي بدن التحبان نفس اكتنام حاكت ان ركبك شايدا ايدك خلاص صعدت من الكتابة ليه لان روحك روح فتية ما ينفعهاش البدن الضعيف اللي هي فيه ده عايز عشر ابدا الفضاء عايز جسم جل هذه الروح الفتية لمن فتوتها وقوتها دايما تكون مثلا راكب خيارة ها ونص عمر وبيتدك بقى انك انت تفتح على الآخر عشان تلحق المعاكب والطيب بتروح بك كده وكده فتضطر ان انت تقلل للسرعة وإلا هتروح فيها ها؟ فالعزيمة بتاعتك والقوة بتاعتك مش مساعداتك الركوبة الدابة اللي انت ركبها فتقوم تمشي على مصطدها فلا يستطاعوا العلم وبراحة الجسد تجد دائما اهل العلم تحبنين ليل انه ما ينام يعني حريص على إن هو يعني آآ يعني آآ الله إن هو ما يفوت دقيقة من عمره إلا وهو يحفر وأهل العلم القدماء كانوا يحصلون بذلك يعني أذكر أن ابن عقيل العالم الحنبلي المشهور كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري ابن عقيل هذا لو كتاب اسمه الفنون في ثمان مئة مجلد رجل ده وجد من العمر وبعدين ابن عقيل ده مش هو ده الكتاب الوحيد ده له كتب وبعدين هو ما كانش رجل قاعد في قصر ده له أولاد وله مشاكل ومراته مرة تنشز عليه والأولاد مرة مش عارف يعملوا ايه وله مشاكل مع الناس وده عالم برضه بيروح يحل المشكلة دي ويشوف طلاق دي ويشوف دا دا مع مين ويشوف له ده واد ده ما عدا كيف تسنى لمثل هذا الرجل يصنف 800 مجلد مع مجلدات اخرى مع حياته غير العاديه في مثل هذا العمر كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أفطره هناك يشغل مخه فيقوم وقد ذكر فكرة حل إشكال إلى آخره قال وإنني أختار سف سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ هقول لك انا على ما اعرف ازاي بقى واكل اللي هو الفينج ده ها واخد ربع ساعة على ما اظبط مش في لا انا اجيب الكعك وادوسه اخليه دقيق واخده كده كوبايه مية وخلص على كده كلب الجوع اسكن كلب الجوع فشوف الرجل الذي يلحظ الوقت ما بين نضغ الخبز ودق الكعك ده ممكن يروح بقى يقعد قاعده كده ويقعد يتشاي ويشرب شاي لمده ساعه انا مش طبعا والامام محمد بن سلام رحمه الله بشير البخاري مر بيكتب ورشقه فالقلم سن انكسر قال قلم بدينار طبعا ال 20 قلم بدره فلما يقول قلم بدينار ده أنا اديله ألم يجلسه كده ايه يعني لما يروح مجلد ذا الرجل بقى على ما يغضل يبري الألم هيكون فات منه صطف فات منه إثناد فات منه كلمة فمش عايز يضيع وقتا قلم من بدينار قال فرموا عليه جميع الأقلام يختار بقى اللي يعجبه فرمت ليه دينار فشوف الرجل ما يريد أن يضيع فيبقى مداومة النظر مهمة جدا في طالب في العلم وإذا رئيس صالب علم ينفق وقته هباءً على الطرق في المجال فإعلم أنه لا يفلح نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى هذا العلم رداً جميل جزاكم الله فيه السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى مشهور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمد العبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدفتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فدرتنا هذا المساء يتناول شيئا من أدب الطلب ويتناولوا كيفية الاستفادة من الكتب وتوظيف قراءة الإنسان للعلم الذي اتاجه له لا سيما في, في علم الحديث وعلم الشقح ونحوهما يذكر المصنفون في أدب الطلب أن أهم شيء لا بد أن يستحضره الإنسان هو صدق النية في الطلب وذلك لأن العلم الشرعي يختلف عن العلم الدنيوي في أن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى بالعلم الشرعي فإذا كانت المسألة تدخل في مطاط العبادة واجب على الإنسان أن يخلف النية لله تبارك وتعالى حتى يتقبل منه والإخلاط أحد شطري قبول العمل الصالح كما هو معروف عند العلماء في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يقبل الله من العمل إلا أخلصه وأصوابه أو قال إلا ما كان خالصا وصوابا فقالوا له وكيف ذلك قال إلا ما كان خالصا لا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد ويكون صوابا أي يكون على السنة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي وجوب الإخلاق لله تبارك وتعالى في العبادة وهناك مدخل للشيطان وقد وقع فيه بعض طلبة العلم بعض طلبة العلم وذلك بسبب عدم التفريق بين الورع والوسواس. فيأتيه الشيطان فيقول له انك تريد الشهرة وتريد ان يقال عنك محدث او فقيه او مفسر فيرى ان مقصد الورع ان يترك هذا العلم وأقول كلمة لابن جرير رحمه الله تعالى ذكرها الذهبي في سير النبلاء وما قالها ابن جرير إلا بعدما شاق واستوى قال صلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له طلبنا العلم لغير الله فأذى الله إلا أن يكون له يعني في بداية الطلب وهو صغير لا يعرف تجريد الإخلاص ولا تحقيق النية أول ما بدأ يطلب هذا العلم طلبه لأجل أن يقال عنه محدث لكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة صار كلما علم حديثا انتفع به وكلما قرأ آية انتفع بها حتى استوى له الإخلاق فهو لما بدأ كان يريد أن يكون محدثا ولكن لما كان من الإخلاق في الجملة وفقه الله تبارك وتعالى وجرد إخلاقه بعد ذلك يعني انتفع بالعلم بعد ذلك والشيطان يدخل على العابد من باب العبادة لأنه لا يستطيع أن يجره من باب الفسوق والعصيان فيجره من باب العبادة فكم من رجال لا يصلون في المساجد يخشون على أنفسهم الرياء أن يقال ذهب المسجد خارج من المسجد فحمله ذلك على أن ترك صلاة الجماعة في المسجد وهذا هو مراد الشيطان فإنما دخل له من باب العبادة ولذلك الفقهاء هم الذين يفرقون ما بين الورع والوسواس وأقصد الفقهاء أي أصحاب البصر لا أقصد الفقيه بالمعنى السلاحي ومن أدل دليل على ذلك أن العالم وحده هو الذي يستطيع أن يخلص من هذا الباب بالسلام. تصطط الرجل الذي قتل تسعة وتشعين نفسا في الحديث أن هذا الرجل لما أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال إني قتلت تسعة وتشعين نفسا ألي توبة قال له لا فقتله ثم قال الرجل دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عال إذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام فدل على راهب أي على رجل عابد وغالبا ما يكون العابد من الذين يقعون في مصايد إبليك لأنه ما يستطيع أن ينجو إلا بالعلم أما العبادة وحدها فإن أكثر العباد يمكن أن يزل بخلاف أهل العلم هذا الرجل العابد المتقرب إلى الله تبارك وتعالى يرى أن الشيء المباح قد يدخل في دائرة المكروه لأن هذا هو مقتضل جد في العباد وقد يرى المكروه حراماً وكثير من العباد لا يفرقون بين المكروه من مكروه والحرام في باب النهي، ولا يفرقون بين الوجوب والاستحباب في باب الأمر، فإذا أمضى مثل واجبا كان أو مستحبا، وإذا نهي انتهى حراما كان أو مكروها، فهذا الرجل الأول اللي هو ممكن يستعظم المباح وقد يستكبر المكروه لما قال له هذا الرجل إني قتلت 99 نفسا لم يستطع هذا العابد أن يطيق النظر إلى وجه هذا القاتل لأن الرجل إذا كان يستعظم المكروه فلأن يستعظم الحرام بل من يستعظم الكبائر من ذلك أولاده فما بالك برجل يستعظم المكروه قال له رجل ما قتلت نفسا ولا قتلت نفسين إنما قتلت تسعة نفسا لذلك قال له جزما أنه لا توبة لك بخلاف العالم العالم لما قال له قتلت مئة نفس قال ألي توبة قال نعم ومن يحجب عن باب التوبة وهذه إجابة العالم الفاقر وقال ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وعظني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأصان بوصية ما أذكر من تفعت بوصية مثلها وكان يحدثه في القدر قال فأكثرت عليه من إراج الشبهات فقال لي لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة كلما مر عليه شيء عليها شيء أشربته ولكن اجعله مثل الزجاجة تمر الأمواج عليها فتبصرها لكنك لكنها لا تدخلها يعني الإنسان يجعل قلبه مثل الزجاجة الإنسان يكون بصير بمواقع لكن ما يتأثر بهذه الفتن ولا يكون كهذه الإسفنجة كلما مرت عليه شبهة وشربها أو أخذ شيئا منها فابن جريد رحمه الله لما يقضها الكلام يوم يعطي الدواء لبعض الذين يتصورون أن طلب العلم وطلب الإمامة في العلم هو من باب الرياء لا بل إذا لم يطمح الإنسان إلى التبرز هذا العلم ما يتبقى يصير. وما هو المانع أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك إمام الدنيا في هذا العلم أو في غيره وأن ينفعك به أليس هذا من المطالب التي يسعى المسلم لها أن يكون خيراً أو يكون أن يكون رأساً في الخير فلابد من تصحيح النية في لا فيما أن هذا العلم أو العلم الشرعي يغتر به الإنسان أكثر من اغترار صاحب السلطان بسلطانه هذا العلم يحمل على كثير من الكبر لأن العبادة جميعا مجبولون على محبة العلم وبغض الجهل كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه فكل إنسان يحب أن يوصف بالعلم ويكره أن يوصف بالجهل وإن كان هو من أهل الجهل فلهذا العلم اغترام كان لو لم يستقل الله تبارك وتعالى لتاه على الخلق به <تصفيق> والإمام الشافعي بعد بعد صيطه وكان شاعرا وترك الشعر برغم تمكنه فيه فكان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي ده من سلطان العلم كان لتمكنه ورم الكل يخضع له ولقوله يمكن أن يصل إلى مثل هذه المرتبة والعياذ بالله تبارك وتعالى أنه هو يتصور ان كل الناس دونه ولا أحد يرفع إليه والإخلاص يرحمك من كل ذلك ومن بركات الإخلاص أنك تخضع إذا جاءك جاء بشيء من العلم لا تعلمه وعلماءنا رحمة الله عليهم ضرب المثل الأعظم في هذا الباب باب الخضوع لما لا يعلمون إذا علموا وأذكر ما رواه الإمام البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يفتي الناس أنه ليس عليهم تخليل البراجم البراجم اللي هي بين الأصابع في الوضوء سواء كان أصابع اليدين أو أصابع القدمين قال فكيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة قال وما هي؟ فقال حدثني عمرو بن الحارف عن فلان عن فلان عن صحابي المصارد بن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين الاصابع فقال مالك هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعة قال ابن وهب فكان اذا سئل بعد ذلك سمعته يفتي به وابن واحد تلميذ الإمام مالك فلما أخبره بمثال السنة وسنن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تجتمع في صدر واحد مهما أوتي من الحفظ والعلم كما قال الشافعي رحمه الله ما منا من أحد إلا وتعذب أي تغير عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتهر عنه أنه قال للإمام أحمد يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا فإذا كان عندك الحديث فإذا كان عندك الحديث فأعلمني حتى أقول به كوفيا كان أو بخريا أو حجازيا فقال الإمام الذهبي ولم يقل أو مصريا لأن الشافعي كان أعلم بأحاديث أهل مصر من أحد لكن هذا يدلك على أن هؤلاء العلماء كانوا يعترفون بالعجز. ولا يعترف بالعجز إلا مخلص لأنه يعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واسعة جدا وليس يزري به أن يجهل، إنما يزري به أن يكابر. كما قال العلماء ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، بل إذا أخطأ بين. وكان ابن معين رحمه الله يقول أنا لست أعجب من الذي يخطئ إنما أعجب من الذي لا يخطئ يشير إلى أن الذي لا يخطئ غير موجود لأن لا أعجب من الذي يخطئ لأن هذا طبع بني آدم لكن الذي لا يخطئ هذا هو الذي يستحق العجب وهو غير موجود فتصحيح النية في أول الطلب هذا أس الأمر لأن الإنسان إذا لم يصحح النية يكون هذا العلم وبالا عليه يقيم الله تبارك وتعالى عليه الحجة بهذا العلم أن يرسل الرجل في ثياب الجهل خير له من أن يعلم شيئا يحاج الله به عبده يوم القيامة ثم يكبه على وجهه في الشيء الآخر المهم هو حسن التوجه وحسن الدرط لهذا العلم اللي هو علم الحديث الذي نحن ندرسه الآن ويكون ذلك بمعرفة قصدك كما تكلمنا عليه في الدرس الماضي أمس وتحديد هدفك ثم حسن التحصيل وحسن القراءة وهي اللي احنا كنا وعدنا ان نتكلم فيها وهي كيفية الاستفادة من الكتب أفضل وسيلة تستفيد بها وتفصل العلم ولا يتفلث منك أن تتخذ كتاباً واحدا وتجعله عمدة بالنسبة لك ولنفضل مثلا كتاب ككتاب فتح المغيث للسخاوي أو تدريب الراو للسيوطي أو صوديه الأفكار للصنعان فهذه هي أطول الكتب في هذا الفن فتقرأ. ثم إذا وقفت على شيء ذكره السخاوي وذكر اختلاف العلماء فيه أنت بقى بتوظف جميع قراءاتك لهذا الفن فمثلا تجد السخاوي في الحديث الحسن يقول وكان أبو حاتم الرازي ينكر وجود الحديث الحسن أبو حاتم الرازي ينكر وجود الحديث الحسن فيوم يحملك هذا على أنك ستجدك البحث في الكتب التي فيها علم أبي حاتم الرازي كمثل كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا وفعلا لما قرأت هذه الكلمة للسخاوي فمرت على سبع علا الحديث فوجدت أبو حاتم الرازي ذا حكم على بعض الأحاديث في ثلاثة مواضع من العلل بأنها حسنة فقال في مرة هذا حديث حسن وقال مرة حسن صحيح وسأله ابنه حديث كذا محفوظ قال له حسن فقال له يعني محفوظ قال قلت لك حسن فانظر إليه كيف قابل المحفوظ بالحسن فهذا يدل على أنه يحتج بالحديث الحسن وأنه جرى ذكره على لسانه فتقوم أنت تستدرك مثل هذه المواضع على كتاب فتح المغفل السفارة إذا أنت بهذه الصورة إما أنك أنت بتزود المادة العلمية تحريرا أو بتستدرك عليه مواطن الخلل التي هي في الكتاب وتجعل كما قلت هذا الكتاب عمدة لك لا تنتقل عنه حتى تسمى لك أن تمر عليه جيئة وذهابا أكثر من مرة فتفقن مسائله أما أنك تدخل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب فقلما تضبط أقوال أصحاب الكتب فإذا قيل أمامك قول معين ما تستطيع أن تتذكر قول من هذا وهذا بالنسبة للعلماء يعتبر مزلي إنك أنت تنسب قولا لفلان وهو لا يقول به بل قد يقول بضده كما لو قال رجل إن ابن حزم ممن يحتاجون بالقياس فيعلم السامع عن هذا خطأ مخض لأن ابن حزم ينكر القياس ف. دراستك في كتاب واحد تجعلك من كسرة مرورك على الكتاب جيئة وذهابا تتقن مسائله وتعرف نسبة الأقوال إلى أصحابها يعني مثلا ذكر السخاوي تبعا لابن تيميل أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي وقد أنكر بعض العلماء مثل هذا التقسيم وقالوا إن الحسن كان موجودا قبل الترميدي فالحسن وجد في كلام الإمام أحمد وفي كلام ابن معين وفي كلام الإمام البخاري كثيرا ويبدو أن الترميدي أخذ هذا هذه الكلمة من الإمام البخاري فيقولون لا ليس الإمام الترميدي هو أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف طيب إحنا لو نظرنا في هذه العبارة أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وترمذي نجد أنه صواب بمعنى أول من حد للحديث الحسن حدا هو الترمذي وليس معنى كلمة أنه جرى كلمة الحسن على لسان من قبل الترمذي أنه كان يجعله قسما لا نعلم قبل الترمذي أحدا قال حد الحديث الحسن كذا وكذا فيبقى كلام شيخ الإسلام يقول فيما كلام خوار إذا حملناه على الحد ان أول من جعل للحديث الحسن حدا يرجع إليه لا شفت أنه هو الترمذي لأننا لا نحفظ في قول مشايخ الترمذي أو شيوخ شيوخه أحدا قال حد الحديث الحسن هو كذا وكذا وكذا في أنت توظف بالذات لما تقرأ في كتب الجرس التعديل وهذه ينصح طالب العلم بها أن يقرأها على فترات من باب الاستفادة ثم يخرج أهم ما يرى زي كتاب التهديب مثلا هذا الكتاب قراءته تفيد طالب العلم جدا إذ أنها توقفه على بعض مصطلحات خاصة بأهل العلم هي غير موجودة في كتب المصطلح ويخطئ من يتصور أن كتب المصطلح أحاقب بالعلم أبدا هناك مسائل لم يحررها العلماء حتى الآن مسائل في علوم الاصطلاح ما حررها العلماء حتى الآن بل هناك مسائل العلماء في الجانب العملي من النقد يخالفون القاعدة في الظاهر فكل هذا يحتاج إلى ملاحظة تصرفات أهل العلم في تخاريجهم فإذا قرأت في تخاريج بعض العلماء قولا يناقض القاعدة لابد أنك انت تأخذ هذا القول وتأتي على حاشية الكتاب عند القاعدة وتقول انظر الكتاب الفلاني مثال ذلك في ترجمة الأعمش من كتاب ميزان الاعتدال يقول الذهبي رحمه الله إذا صرح بالتحديث فلا كلام لأن الأعمش كان يدلل وإذا قال عن تفرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب فروايته عنهم محمولة على الاتصال القاعدة عندنا في التدليس أن المدلس إذا قال عن يرد حديثه حتى يصرح بالتحديث يقول حدثني لأن المدلس بيسكس بعض الرواية الضعفاء ويرفع بعن أو أن وعن أو أن هذه توهم الاتصاد فإذا قال الأعمش عن أبي صالح أنت تتوهم أنه فعلا أخذ الحديث عن أبي صالح لكنه أخذه عن رجل عن أبي صالح. هذه القاعدة كل مدلس لابد أن يصرح بالتحديد. فبنجد الذهب يقول هذا القول. طب يستثنى ليه هؤلاء والقاعدة لم تفرق. ما قالت القاعدة إذا صرح إذا إذا قال عن يرد إلا في شيوخ أثر عنه. قاعدة ما قالت. مستثنى القاعدة أحداً. إنما قالت لو دلت لو قال عن, عن أي شيء يرد حديث. طيب هل الذهب رحمه الله هذا العلم المفرد يجهل هذه الطاعدة إحنا بقى طالما هذا ثم انت تبحث عن حل لهذا الإشكال فيحمل كذلك على مزيد من الإصلاع على الكتب في كتب أهل العلم وتصرفات حتى تعثر على جواب هل الذهب رحمه الله هذا العالم المفرد يجهل هذه القاعدة احنا بقى بطالنا تشكلنا هذا ومن تبحث عن حل لهذا الاشكال فيحمل كذلك على مزيد من الاصلاح على الكتب في كتب اهل العلم وتصرفات حتى تعثر على جواب وقد تظل سنين طويلة ما تحس ما تحصل الجواب فإحنا الآن مثلاً لو أردنا إن احنا نحل هذا الإشكال بنسأل عدة أسئلة هل المعتبر عند الذهبي الكسرة يعني الراوي المدلف إذا أكثر عن أحد المشايخ هل الكسرة تشفع له وتقوم مقام التصريح بالتحديث ده سؤال نلاى من تصرف الذهب نفسه إن هو لا يرى مجرد الكسرة تقوم مقام الصحيح بالتحديث بدليل ان أبو الزبير وهو من المقترين عن جابر لم يتسامح الذهبي في عن عنته عن جابر بل إن الذهبي قال إن في أحاديث صحيح مسلم من رواة الزبير عن جابر في القلب منها شيء. فما بالك بما هو في خارج الصحيح من رواية أبي الزبير عن جابر يبقى الكثرة ليست مجرد الكثرة ليست هي التي جعل في يقول يستثني رواية الأعمق عن هؤلاء طب ما لقيه للذهب يقصده ثم انت تجد في البحث وتنظر فتجد فتسأل نفسك سؤالا ما هو الحامل للمدل في أن يدلت ايه اللي بيخلي المدلس يدلس اصلا تجد ان احد الاسباب الحاملة للمدلس ان يدلس العلو تعرفين الحديث له, الاسناد له طرفان طرف علوي وطرف دنيوي طول ما انت بتعلو الى فوق اسم علو الطرف العلوي هذا اللي هو الأعلى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والطرف الدنيوي هذا هو مصنف الكتاب ولنفترض أنه هو الإمام البخاري فإذا جعلنا هذا كالإسناد وقسمناه إلى آه فقرات أهوت وكل فقرة من ذي هنسميها صبقة فالبخاري يقول حدثني الفميدي ده المسافة دي أنا أعتبرها صبقة الحميد حدثني الحميد قال حدثني سفيان ابن عييمة قال حدثني ياحي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن موري السيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال والنياة طيب كلما اقتربت من مصدر الضوء يبقى داشت معلوب أنت بتاع له كلما قللت عدد الوسائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده اسم علو علوثا فاقتربت من مصدر الضوء فأيهما أعلى إثنادا البخاري أم مالك مالك لأن بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام رجلين مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى نافع ابن عمر هما الاثنين اللي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مالك إذا مالك أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البخاري البخاري نازل البخاري نازل إنما مالك بيعلو بسنده وكان المحدثون يحرصون على هذا النوع من العلوم، حتى قيل لابن معين وهو في مرض الموت ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي كانوا يحبون العلو جداً اللي بيحصل إن المدلس إيه اللي المدلس بيعمله؟ بالذات تجليس الإثناد وهو أن يروي الراوة عن شيخين الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني حنفسر بالآن أننا في زمان الرواية وأنا أحدثكم بثندي فالجلوس بعض هؤلاء الجلوس ممن يواظبون على حضور هذا الدرس. فطرأ له طارق فسافر عدة أيام فلما جاء قال ما حدث الشيخ قال والله حدث بعدة مجاله بكذا وكذا وكذا هو لم يسمع مني لأنه كان مسافر حتى يروي ما حدثته, ما حدثته أنا في المجلس ماذا عليه أن يفعل سيروي عن واحد من قرنائه الجلوس عني بدل ما هو كان زمان بيقول حدثني فلان مباشرة فيضطر أن يقول حدثني فلان عن فلان يبقى نزل ولا لا يبقى يعتبر نزل درجة لأنه بدل ما كان بيروي عني مباشرة بدون أي واسطة صار بيني وبينه واحدا فيأم هو بقى لأنه بيحب العلو يوم يسقط هذا الواسطة ويرويه عني بعنه طبعا ما يستطيع أن يقول حدثني لأنه لو قال حدثني وكذب عن طول لأنه ما سمع مني مباشرة إنما يسقط هذه الواسطة حبا في الايه حبا في العلوم هو دا أحد الأسباب الحاملة إن الغاوي يدلل رحنا سنتكلم على التدليل بنوع من الاستفادة لما نأتي عليه إن شاء الله طيب رجل جلس في حلقة في أبي صالح عشرين سنة رجل لوالأعمش جلس في حلقة في أبي صالح عشرين سنة هل يتصور أن يحتاج إلى غيره أم غيره يحتاج إليه غيره يحتاج إليه إن اللي ظل عشرين سنة يسمع ما فاته من العلم عن ها عن أبي صالح عن هذا الرواية ما يتصور فاته شيء. فملحظ الذهب ملحظ دقيق من هذه الجهة قال إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخي ممن اشتهر الأعمش بملازمتهم أكثر من غيره ففي الغالب ما يكاد الأعمش يحتاج لأحد في الرواية عن هؤلاء بل كلهم يحتاجوا إلى الأعمش فيه يبقى احتمال التجريس ضعيف جدا في هؤلاء الشيوخ أو من على شاكلتهم من العلماء الذين لازمهم الأعمش ملازمةً ثامة بحنا بهذا التأمل عرفنا إن الذهب ما ناقض القاعدة إنما الأغمار الذين ليس لهم نصب في هذا العلم يقول لك هذه مناقضة الذهب خالف القاعدة والذهب رجل هم رجال ونحن رجال والحق أحق أن يتبع والذهب خالف القاعدة والحقيقة ما خالف القاعدة إنما وجه الجمع ما بين تصرفه وما بين القاعدة يحتاج إلى تأمر فإنك لما تقرأ هذا الكلام في ترجمة الأعمش يوم يلفت نظرك على قول إن هذا منافي الظاهر لقاعدة التدليس، ثم تجي على حاشية الكتابك وتكتب إيه؟ انظر ترجمة الأعمش ففيه قول يخالف هذه القاعدة الظاهر وإن تبع أعمال كل ما تقرأ ملاحظة تحطها في مكانها على حاشية كتابك يمر بك زمان وإذا بك جمعت من الأمثلة ما لا يمكن لغيرك أن يجمعه إلا إذا كان يمشي بهذه الطريقة المنظمة تجد مثلا يقول وهو يتكلم على صيغ الجرح والتعديل فيقول العلماء يقولون لو قال ناقل في الراوي غيره أوثق منه فهذه ليست بجغل إنما هي أقرب إلى التعذير وهذا كلام صحيح غيره أقوى منه يدل على أنهما يشتركان في القوة غير أن واحدا أقوى من الآخر إذا التضعيف غير وارد هنا التضعيف غير وارد هنا فلو مثلا ذكر محمد بن إسحاق صاحب السيرة وذكر مالك فأنت يمكن أن تقول في ابن إسحاق غيره أقوى منه وتقصد مالكا ولا شك أن مالك أقوى من محمد بن إسحاق وسئل أحمد بن حنبد عنه شيء من بشير قال ثقف قال له هو شيم أم يحرن سعيد القطان قال وما هو شيم؟ هو شيخ؟ فشوف الرواية الثانية أنزله شيمًا. فبعض الناس صرنا هذا جرح. لا هو وثقه لما سئل عنه وحده. إنما في ذاب المقارنة. آه يحرن سعيد القطان أعلى منه بكثير. فهو بالنسبة ليحير سعيد القطان شيخ واحد من الشيوخ. يعني ما له ميزة. عشان يوضع بجانب أحد هذه الطبقات، وكذلك يعني إذا لما سئل أبو داود عن محمد بن إسحاق أظن أو واحد من هذه الطبقة، فقال ثقة، فقال فقيل له أهو حجة؟ قال ويلك ما تقول الحجة مالك إذا هو آآ يعني آآ في معرض المقارنة أنزل هذا الراوي كان كان ابن الحق أو غيره عن مالك وفرق ما بين الثقة وما بين الحجة فإذا قال في رجل حجة فهو أقوى من أن يقول فيه ثقة لأنه لو كان ثقة وحجة كلاهما بمعنى واحد ما قال له ويلك الحج ثمان وهكذا فإنك عندما تقرأ هذا الاصطلاح غيره أقوى منه يوم يتبادر إلى ذهنك أن هذا في التعديل وليس في الجرح لكنك ترى أن واحدا من العلماء لو استخدم هذا المصطلح تساوي ضعيف جدا اللي هو أبو بكر البرديجي فقط هذا الراوى هذا الإمام إذا قال فراوي غيره أقوى منه تساوي عند غيره ضعيف جدا يبقى لابد أن أحصل مثل هذا وآتي على مبحث المصطلحات الخاصة في هذا الكتاب وأضيف إليه ما لم يذكره استخاوص من مثل هذه الكلمة وكذلك مثلا إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفته يبقى أشقفه مع أني قد هذه قد عربته أنا عارف هو يقصد بها جرح ولا تعديل إنما بعض الرواة عن ابن المبارك قال إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفته فقد أسقطه ثم أنت تحطي برضو دي في حاشير الكتاب عند البحث الخاص بصيغة جرفة سعديل الخاص بالعلماء وكذلك كلمة لطيفة جدا قالها الإمام الشافعي سئل عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي سئل عن أبي عبد الله الجدلي سئل عن أبي عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث فقال كان يجيد الضرب بالسيف طب إيه علاقة الضرب بالسيف والحديث وَإِذْ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون طيب ايه الحل قال لك اذبحوا بقره فبنو اسرائيل ما عرفوش ايه العلاقه بين البقره وبين المقتول يعني حازيم زينا على من الذي قتل قلت له اذبحوا بقره لذلك اعترضوا عليه بجهلهم هو الامام السفيان بيسال عن ابي عبد الله الجدلي ايه راي ايه رايك في الحديث كان قال ابن أبي حاتم الراز في كتاب مناقب الشافعي بعدما ساق هذا الكلام قال الشافعي يضعفه وإذا سئل الرجل عن شيء فأجيب بغير صناعته فقد وهص أي صعن عليه يعني كأنه قال أبو عبد الله الجديد لما في الحديث زي يمسح في هذا يجود الضرب الستيف إنما الحديث ما له فيه دخل إذا هذا طعن على أبي عبد الله الجدلي لكن بصورة لطيفة فإذا سئل إمام عن راو عن رجل في الحديث فأجاب بغير ما سئل عنه وحاد عن الجواب يدل على أنه يضعفه أو لا يراه حجة في الحديث كما قيل ليزيد بن هارون وسئل عن عبد العزيز بن محمد الزراوردي ما تقول فيه قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين ما أمير المؤمنين في الحديث لا دا يصلح أن يكون إيه رجل يحكم ويمشي الناس ذلك في الحديث ما له يبقى إذا حاد الناقض في الجواب عن سؤال السائل بدا صعب وهذه من الأشياء اللطيفة جدا التي لا تجدها في كتف المصطلح عندما تجدها وأنت تقرأ في مثل مناقب الشافعي لابن أبي حاتم أو في مناقب البيه... أداب الشافعي لابن أبي حاتم أو مناقب الشافعي البيهقي إلى أكريم ومثلا وأنت تطرأ في كتاب من كتب العلى العلى للإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن راو فقلب يديه فعلمنا من ابنه أن أباه إذا قلب يديه إذا سئل عن الراوي بأكأنه قال نص نص يعني ليس بذاك المثين. فهذه الإشارات مهمة أو من كل هذا الكلام أو من على نسختي أم أكسر المادة العلمية المقتضبة اللي الموجودة في كتب المصطلح. كذلك مثلا تجد في الميزان وغيره أن الإمام أحمد يسأل عن بعض رواه يقول فيهم كذا وكذا قال الزهبي علمت بالاستقراء أن أحمد إذا قيلت الراوي كذا وكذا فإنما يضعفه إذا أنت برضو تأخذ ديوس وتحصاه على الإيه تحصاه على المصطلحات الخاصة بعلماء الجرح والتعديل كذلك بعض العلماء كان إذا سئل عن الراوي نصف شفتيه ظلما نصف شفتيه بأيكة أنه لم يعبأ به فكل هذه الأشياء ما تستطيع أن تستفيدها إلا بزهنك الجاد وأنت تمر على كل الكتب تأخذ منها ما يفيدك في هذا العلم وطلعاً بطبيعة الحال أنت ما تستطيع أن تصل إلى هذا إلا إذا استخذت كتاباً واحداً تدون عليه الفوائد ودواليك يعني هذا ليس في, في, في مصطلح الحديث فقط بل في كل فن أنت تريد أن تتخصص فيه فيه ولنفرض مثلا انك انت تريد انك انت تستخدم لك كتابا في الفقه كتاب فقه وليكن في اي كتاب فمثلا سبل السلام نيل الاوطار وانا جربت هذا ورأيت عائدته لا تكاد تخطر لي على ذال ما تصورت انني افيد هذه الفائدة من هذه الطريقة ففي اول حديث في سبل السلام وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن البحر عن ماء البحر نتوضأ به في القصة المعروفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته فنقل الصنعان عن أبي بكر بن العربي أنه قال هذا جواب الحكيم هذا جواب الحكيم هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء جواب الحكيم، فهذا حملني على أن أبحث عن جواب الحكيم. إيه يعني جواب الحكيم هذا؟ حتى توصلت إلى معنى جواب الحكيم، وهو أن يزيد المفتي في الجواب عن سؤال السائل. حتى يستفيد السائل إن السائل ما تتم الفائدة إلا بالزيادة في الجواب لأن هؤلاء الناس جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر كان ممكن يقول نعم وانتهى الجواب لكن قال هو الطهور ماء طب ماشي كده الحل ميتته معنهم ما سألوا عن ميتة البحر ما سألوا عن ميتة البحر فزادهم ذكر الميتة هو ده جواب الحكيم جواب الحكيم أن تزيد في جوابك شيئا ما يتم النصح للسائل إلا به طيب إذا بقى الحل ميتته طرعا كل هذا يوم ان انت بتضع علاماتك تفهام وتبحث عن الجار فبتجدك بتحصل بقى اصول فقه وقواعد فقهية وتحصل ما يعني اشياء اخرى لو مررت على الكتاب مرور العابرين ما كنت حصلت هذه الفوائد هؤلاء الاعراض اذا كانوا استشكلوا طهورية ماء البحر فلا أن يستشكلوا ميتته أولا لأن صهور ماء البحر من الممكن جدا إنسان يعرف أن ماء البحر طهور لكن من الصعب أن يعرف ان ميتة البحر حلال لا شيما إذا كان يقرأوا القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة وهم ناس عرب أبحاث فيقول لك الألف واللام دخلت على اسم الجنس تبقى تفيد العموم يبقى جميع أنواع الميتة حرام بما فيها ميتة البحر فهم يركبون البحر فقد يظل هذا الراكب أياما في البحر فقد لا يجد غير ميتة البحر فإن لم يأت المات فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذ استشكلوا طهورية ماء البحر فخاف أن يستشكلوا طهورية ميسة البحر فزادهم ذلك مصحا لهم وما لا لهم لا يستشكلون وقد استشكل من هو أعلم منهم وأفقه في حديث بهريضا لجاء رجال من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نركب البحر أعراب هنا الصحابي استشكل, ما استشكل ميسة البحر وهو أبو عبيدة بن الجراح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ومسلم الحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في غزوة سيف البحر وفي جيش الخبص أنهم لما نفد الثمر وكانوا يأكلون ورق الشجر وظلوا على ذلك شهرا قال ثم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر فلما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأخلوه إذن أبو عبيدة من الجراح أجرى عموم الآية حرمت عليكم الميتة وما عنده نص باستثناء ميتة البحر من عموم الميتة في كتاب الله ومعلوم أن المرأة إذا كان عنده الدليل العام لا يتوقف في العمل به حتى يبحث عن الخصوص لأن الأصل هو العمل بالدليل والأصل عدم التخصيص كما أن الأصل عدم التقييد كما أن الأصل عدم النسخ الأصل من الأخبار محكمة لا نسخ فيها مطلقة لا تقييد فيها عامة لا تخصص فيها ده هو الأصل فلولنك بلغك حديث عام فقلت لا أعمل به لاحتمال أن يكون مخصصا ثم ذهبت تبحث عن الخاص يبقى عصلت العام وقد لا تجد الخاص لذلك الإنسان يبادر إلى العمل بالدليل ولا يقول أنا لا أعمل به حتى أنظر لعله منسوخ لعله مثلا مقيم لا فابو عبيدة بن الجراح عامل بعموم القرآن إذ ليس عنده شيء يخصص هذا العموم قال ميفة لا تأكله ثم رجع إلى نفسه فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فاكلوا إذا هو أكل من باب الإيه من باب الاضطرار وليس لأن ميتة البحر حلال فإذا كان مثل هذا الصحابي الجليل الفقيه وهو أحد العشرة المغشرين بالجنة وما النبي صلى الله عليه وسلم عليه راض وكان عمر يقدمه ويجله ويعظمه ومع ذلك يستشكل ميتة البحر، فلا أن يستشك أولئك الأعراب ميتة البحر أول وأول. إذا صلعت السلام، وهو فقيه النقص الأول، لا زادهم ميتة البحر في الجواب، برغم النظر أنهم لم يسألوا عنه. كنوع من إيه أن النص لا يتم إلا به. إبقى ده اسم جواب الإيه جواب الحكيم. وهناك بعض الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويسلها العلماء من جواب الحكيم منها مثلا ما رواه مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءتهم رأة بصبي صغير فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر مع أنها لم تتأل عن الأجر كان يمكن أن يكون الجواب نعم لكن وقال ولك أجر كنوع من الحافظ اللي احنا تكلمنا عليه قبل ذلك لما يعلم الإنسان أنه إذا أخذ هذا الصبي إلى الحج يؤجر فهذا يحمله على أن يأخذه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما, سئل عن الـ عن الـ لما تكل قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة من كب فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا حسنا حسنى هذا كبر كان ممكن يقول لا ليس هذا كبر لكن أجاب بجواب الحكيم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس إن الله جميل يحب الجمال فاستفدنا من هذه الزيادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى مع أن السائل لم يسأل عنها وكذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما راح للراهب العالم فقال إني قتلت مئة نفس ألي ثوبة قال نعم بكذا سم الجواب بهذا تم الجواب لكن قال له الراهب ومن يحجب عن كباب الثوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا مع أنه لم يسأله أخرج أم أقعد لكن هذا الراهب راعى هذا العالم راعى أن الرجل إذا لبس أرض العصيان يمكن أن يعود إلى هذا العصيان في لحظة من لحظات الضعف. فالمصلحة إن هو يترك أرض العصيان تماماً حتى لا يتذكر عصيانه بأي شيء. ولذلك المسؤول شيخ الإسلام ابن سيمية ابن القيم عن داء عن دواء العشق رجل كليس بامرأة. كيف يتخلص من هذا الداء قال يفارق الأرض التي فيها المرض ليل هو كل ما يمشي يفتكر إنه ركن ضهره على الجذر ده هو أو يقعد تحت الشجرة دي يتوقع الباقي يفكر والإيمان يزيد وينقص فقد يأتي في لحظة نقصان الإيمان كل هذه الأكثار فلذلك كان من الخير لقلبه إن هو يترث كل شيء إذا رآه ذكره بهذه المرض. يبقى هذا العالم أجابه بجواب الحكيم فشوف أنت لما استديدت تبحث عن جواب الحكيم قمت طنعت ببحث طنعت ببحث عظيم طيب أنت بقى خلاص استقر عندك أن الزيادة في الجواب من جواب الحكيم لكنك وأنت تقرأ في كتب أدب الفتوى والمفتي والمستفتي ترى أن العلماء المصنفين في هذا الباب يقولون لا يجوز الزيادة في الجواب عن حاجة السائل فلا تتشرع وتقول لا دم عندي أدلة تضاب هذا الكلام وكلامكم أنتو غير معتبر وانا عندي الدليل الكذا والكذا والكذا على جواز الزيادة لا بص للعبارة بتاعت هؤلاء العلماء قالوا لا ينبغي أن يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل وده كلام صحيح لا يتنافى مع الأنثلة النسي ذكرناها من جواب الحكيم لأنهم قالوا لا ينبغي للمفتي أن يزيد عن حاجة السائل وجواب الحكيم الزيادة هي من حاجة السائل بل لا تتم الفتوى غالبا إلا بهذه الزيادة فالزيادة في جواب الحكيم من تتمة الفتوى يبقى هؤلاء العلماء يحمل قولهم على ما إذا كانت الزيادة تشوش الجواب على السائل، كأن مثلا يسأل واحد ما تقول في القراءة خلف الإمام يقول لك مذاهب فأما الأحناف فكذا وكذا وأما الشافعية فكذا وكذا وأما المالكية فوفى وقد قال الأحناف في حجاجين كذا وكذا وعفور بكذا وليس لهم حق في كذا وأخينا قاعد نبلم لأنك انت توه هو الرجل يريد سؤاله أقرأ أو لا أقرأ ما لك بقى تعطى تذكر الاختلافات ويمين وشمال وطول عرض لبقى أنت كده شوشت عليه الجواب والأصل في السؤال أن يزيل الإشكال لا أن يعقد المسألة في كلام العلماء في أدب المفتي أنه لا عن حاجة الثالث أما جواب الحكيم فهو من تمام حاجة السائل، فشوف أنت لما قرأت في كتاب واحد وكلما مر عليك شيء حاولت أنك أنت تراعي تجعل هذا الشيء في ذهنك وتوظف كل قراءاتك لهذه المسائل فما من مسألة تقف عليها تناسب الموضع الكلاني إلا وتبادر بكتابتها على حاشية نصفتك هتجد مع طول الوقت أنه تجمع لديك علم كثير جدا ومن ثمرة هذا العلم أنه يجعل لك تصورا صحيحا للعلم الذي تخدم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنبدأ في شرخ كتاب الموقظة للحافظ شمس الدين الذهري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه رب جدني علما ووفق يا كريم أما بعد قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ, عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحقثين وآفر المجتهدين شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الزهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين أولا الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف ففي الاحتجاج به الثلاث وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلل وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلل وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليف الإمام الزاهدي رحمه الله صاغ الحد بإسلوبه الشخصي صاغ الحد بعبارته الشخصية وإلا فالمشهور في الحد في كتب المصطلح في تعريف الحديث الصحيح هو قول العلماء قول العلماء الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علّة فهذا تعريف تضمن خمسة شروط للحديث الصحيح اتصال السند هذا أولاً ثانياً عدالة الرواه ثالثاً ضبط الرواه رابعاً عدم الشذوذ خامساً عدم العلّة فأي حديث أردت أن تثبت صحته فلا بد لك من إثبات ثلاثة منها ونفي اثنين يبقى عندنا ثلاثة شروط موجبة واثنان سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما ثلاثة شروط موجبة أي لابد أن تتحقق في الحديث وشرطان سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما، فالثلاثة التي نقول أنها موجبة اتصال السنة عدالة الرواه ضبط الرواه، والشرطان الأخيران قلنا هما سلبيين بمعنى اشتراط نفيهم، عدم الشهود عدم العلم. فهذا هو الحديث المجمع على صحته عند أهل الحديث، وإنما نقول عند أهل الحديث لأن الفقهاء يخالفون في الشرطين الأخيرين، اللي هو في عدم الشذوذ وعدم العلة، وتأتي مناقشة الفقهاء في هذه المسألة. فنتكلم الآن على الشرط الأول من شروط الحريف الصحيح. وهو اتصال فلا بد من تعريف الكلمتين تعريف كلمة الاتصال وتعريف كلمة الثمث أما الاتصال فهو ضد الانقطاع الاتصال ضد الانقطاع فإذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي كل وجوه الانقطاع في الثمث ووجوه الانقطاع في السندي هي أن يكون معلقاً أن يكون معضلا أن يكون منقصعاً أن يكون مرتلاً أن يكون, يكون مدلساً يبقى فيه خمسة أشياء وممكن نضيف له المرسل الخفي يبقى فيه ستة أشياء تقدح في الاتصال إذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي هذه الستة. إذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي هذه الستة. نقف الآن مع هذه الستة حتى نفهم ما هو المقصود بها لكي نتصور مسألة الاتصال كيف تكون. اتصال السند معناه ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مجلة يبقى هذه الخمسة وإحنا قلنا المرسل وممكن ندخل المرسل في الخفي في التدليس أولا الحديث المعلق هو ما حذف من أوله رجل أو رجلان أو ثلاثة أو كل السند باشتراك الاستصال اتصال الانقطاع التوالي يعني يكون كل الرواه إما واحد محذوف أو اثنين محذوف لكن على التوالي أو ثلاثة على التوالي أو أربعة على التوالي أو في السند كله على التوالي يعني نريد أن احنا نعرف له في خلم ذكرنا أمس أن أي سند له جهتان جهة عليا وجهة دنيا فإحنا هنعتبر أن هذا سند له طرفان هكذا هذا هو الطرف العلوي وهذا هو الطرف الدنيوي وإحنا هنتصور هذا, هذا طبقات قسم الأربع طبقات كل طبقة تعبر عن راوي من الرواب فلو قلنا مثلا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا إحنا عندنا أربع طبقات في هذا السند. قلنا التعليق إن كمسة تحرق راوي كأن إحنا هنحدث إيه؟ طبقة اللي بيقول حدثني يحيى بن يحيى ده الإمام مسلم فلما تصور مسلم في مكان هذا الإصبع هو هذا الإصبع وبيتدي يقول حدثني يحيى بن يحيى فقرأت على مالك عن نافع عن عمر. لو حذف الراوي الأول من السند ولنفترض أني هنحذف هذا الراوي يبقى إيه؟ هناخد المسافة بتاعة على صدرنا إن محذوفة يبا السنة صار ايه صار معلق معلق من فوق ليه المسافة الثالية دي هي الصبقة اللي احنا تصورنا اننا حذفناه فلو حذفت طبقتين او ثلاثة او أربعة، يعني كل السند باشتراك ان يكون الحذف على التوالي ده اسم المعلق فلو قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر مرفوعا لا اسم الحديث الإيه المعلق لأنه حذف سنده كله حذف سنده كله هذا الحذ يعني مسلم لو قال عن مالك يبقى متصل ما هو متصل إن مسلم ما أدرك مالكا بينه وبين مالك واسطة بينه وبين مالك اللي هو مين؟ يحيى بن يحيى. يبقى الحديث المعلق منقطع أم لا؟ منقطع. وطبعا كلمة منقطع هذه كلمة لغوية تشمل كل هذه الأجناس. فالمرتال منقطع والمعض منقطع وطبعا المنقطع على اسمه وكذلك المدلس منقطع من الناحية اللغوية. لكن العلماء خصصوا كل انقطاع باسم حتى لا يحدث التباب يبقى الحديث المعلق هو ما حدث منه راون من أول السنة شرط من أول السنة راون أو, أو اثنين أو ثلاثة أو أربع المهم بشتراط ايه التوالي في الحذف. بشتراط التوالي في الحذف. ده اسم الحديث المعلق لأنه علق من فوق إنه علق من ثور يبقى عشان أثبت إن الحديث متصل لابد أن أنفي عنه الانقطاع وأول صور الانقطاع واحدة منها الحديث المعلق ثانيا الحديث المعضل والحديث المعضل ما سقط منه اثنان متواليان في أي مكان في السنة مش شرط يكون من الأول. يبقى المعلق صرف يكون من الأول المعضل ما يشترط أن يكون من الأول طيب المعضل يتفق مع المعلقين في التوالي في التوالي اثنين على الأقل المعضل اثنين على الأقل ويشترط التوالي في الحجف ولا يشترط أن يكون من أول السمد لا يشترط إنما قد يكون من أول السمد وقد يكون من وسط السمد وقد يكون من آخر السمد طيب فلو كان من أول السمد وحذث منه راوياني متتالياني يبقى نقول عليه حديث إيه معلق وإيه معضل يبقى معلق معضل في نفس الوقت لو كان الإعضال من أول السند يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت طيب إحنا عندنا مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى فرأت على مالك عن عن ابن عمر فرأيت السند هكذا مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى عن ابن عمر يبقى إحنا أفقطنا من السند كان اثنين أثقفنا مالك وأثقفنا نادع يبقى الحديث ده إيه معضل يبقى هذا الحديث معضل وطبعا أنتم كما ترون المعضل ثقص منه سنان يبقى هذا ضد الاتصال أم لا ضد الاتصال يبقى حتى تثبت أن الحديث مستصل أن الحديث مستصل يبقى لابد أن تنفي أنه معضل هذا واضح ولا فيه تنفي صعوبة نكرر يعني حتى تخرج بفائدة إن شاء الله من النظر المنقطع هو ما سقط من راو في أي موضع في السند رون واحد فلو كان الانقطاع لو كان هذا السقط في أول السند يبقى إيه معلق ومنقطع يبقى معلق ومنقطع ولذلك بعض العلماء يطلق على المعلق منقطع كابن حزم لما تكلم في حديث المعاجم قال هذا منقطع هذا منقطع يبقى إذا سقط راو واحد من أول السنة يبقى هذا معلق وممكن نقول عليه أنه منقطع أيضا يبقى المرسل وأخله من الارسال يعني تخيل إن في فراغ في هذه الجهة ومعك شيء تريد أن ترسله على الجهة الأخرى فلما بتحذفه هكذا فيمر على هذه الإيه على هذه المسافة فلذلك هذه المسافة كلها يبقى يمر عليها الإيه الحديث ما ما ملأها يبقى تظل فراغ تبقى كظل